صلى الله على رسول الله <تصفيق> وعلى اله وصحبه ولاه قاضي روى وحدثنا ابن مالك عن ابي مالك عن, سجن <تصفيق> سجن سجن عن قيس بن الحاج عن ابي القتاده الصناب في انه قال قبيت المدينه في حجزه ابي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقال وصورات من سوره الانفصل ثم قال في الثالثه فجنبتهم حتى ان النياط لا تكاد ان تنثني عنها فسمعته قرأ في ام القران وهذه الايه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأرض جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحياناً بسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة قال ومجددني عن مالك أن يحرق نسائيه عن اللذي لتالي للأنصاري عن البراء العازم أنه قال صليت مع رسول داري صلى الله عليه وسلم, وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والسيفون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد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 والمقصود بالنظائر هي الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها كجمعه صلى الله عليه وسلم بين سورتي قل يا ايها الكافرون وقل هو الله أحد وكذلك جمعه في الصلاه بين سوره عفوا في الصلاه بين سوره البقره والنساء وآل عمران في ركعه واحدة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 خاصة أنه إذا كان الأولياء لا يجدون أين يضعون أولادهم فلا حرج أن يأتوا بأولادهم بشر أن لا يطرقوهم يعبثوا بالمصاحف أو يلوثوا المسجد خاصة الصبيان الصغار فعلى العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العشاء بصورة التين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل نقول وسط لوسط أصحاب اللغة ها؟ ماذا نقول خفت كما قلت قلت هكذا شفتك خفت الله أعلم الصحيح أن يقال وسط بإسكان السين لأن وسط الشيء أعلاه ومنه قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسط أي أمة عالية على الأمم وأما وسط فهو ما يتخلل بين شيئين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من سورة العشاء من وسط المفصل ذكرنا أن وسط المفصل من أين يبدأ؟ يالله إخواني على مذهب المالكية من سورة عمّة وسط المفصل أو وسط المفصل يبدأ من سورة عمّة وينتهي إلى سورة الظحى وهذا الحديث صحيح وكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور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 فإنه قال فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العشاء